فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدس في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلال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 على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربها واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوا وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياري وَأَمْوَالُهُم يَدْعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم أَشَدُّ رهبه في صدورهم من الله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 وقال الله رب العالمين فكان عاقبتهما ان في النار اردت فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ قُلَائكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون يا الذين آمنوا اتقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لعد الله إن الله خبير بما تعملون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 متصدعا من خشية الله لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا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 الله يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح لَهُ ما في والأرض وهو العزيز الحكيم.